تقدم في السورة الأولى قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكلاهما بالسعي إليه والعمل من أجله وهنا يقول إن سعيكم لشتى مهما كان متباعد بعضه عن بعض والشتات هو التباعد والافتراق وشتى جمع شتيد كمرضى ومريض وقتلى وقتيل ونحوه ومنه قول الشاعر وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا وهذا جواب القسم وفي القسم ما يشعر بالارتباط به كبعد ما بين الليل والنهار وما بين الذكر والأنثى فهما مختلفان تماما وهكذا هما مفتلقان في النتائج والوسائل كبعد ما بين فلاح من زكاها وخيبة من دسها المتقدم في السورة قبلها ثم فصل هذا الشتات في التفصيل الآتي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما أبعد ما بين العطاء والبخل والتصديق والتكذيب واليسرى والعسرى وقد أطلق أعطاء ليعم كل عطاء سواء كان من ماله أو جاهه أو جهده حتى الكلمة الطيبة بل حتى طلاقة الوجه كما في الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق والحسنى قيل المجازات على الأعمال وقيل الخلف على الإنفاق وقيل هي لا إله إلا الله وقيل هي الجنة والذي يشهد له القرآن هو الأخير لقول الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزيادة فقالوا الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم وهذا المعنى يشمل كل المعاني لأنها أحسن خلف لكل ما ينفق العبد وخير وأحسن مجازات على أي عمل مهما كان ولا يتوصل إليها إلا بلا إله إلا الله وقوله فسنيسره لليسرى وقوله فسنيسره للعسرى بعد قوله أعطى واتقى في الأولى وقوله بخل واستغنى في الثانية قيل هو دلالة على أن فعل الطاعة ييسر إلى طاعة أخرى وفعل المعصية يدفع إلى معصية أخرى قال ابن كثير رحمه الله مثل قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ثم قال والايات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وذكر عن أبي بكر عند أحمد وعن علي عند البخاري وعبد الله بن عمر عند أحمد وعدد كثير بروايات متعددة أشملها وأصحها حديث علي عند البخاري قال رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال المؤلف أثابه الله فهي من الآيات التي لها تعلق ببحث القدر وتقدم مرارا بحث هذه المسألة والعلم عند الله تعالى قال المؤلف أثابه الله تنبيه قال أبو حيان جاء قوله فسنيسره للعسرى على سبيل المقابلة لأن العسرى لا تيسير فيها انتهى قال وهذا من حيث الأسلوب ممكن ولكن لا يبعد أن يكون معنى التيسير موجودا بالفعل إذ المشاهد أن من خذ لهم الله عياذا بالله من الخذلان يوجد منهم إقبال وقبول وارتياح لما يكون أثقل وأشق ما يكون على غيرهم ويرون ما هم فيه سهلا ميسرا لا غضاضة عليهم فيه بل قد يستمرون الحرام ويستطعمونه قال أثابه الله ونحن نشاهد في الأمور العادية أصحاب المهن والحرف كل واحد راض بعمله وميسر له وهكذا نظام الكون كله والذي يهم هنا أن كلا من الطاعة أو المعصية له أثر على ما بعده ثم قال قيل إن هذه المقارنة بين قوله من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وقوله من بخل واستغنى وكذب بالحسنى واقعة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين غيره من المشركين ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ فهي عامة في كل من أعطى واتقى وصدق أو بخل واستغنى وكذب والله تعالى أعلم قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى رد على من بخل واستغنى وما هنا يمكن أن تكون نافية أي لا يغني عنه شيئا كما في قوله جل وعلا ما اغنى عني مالية وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون ويمكن أن تكون استفهامية وقوله إذا تردى أي في النار عياذا بالله منها أو تردى في أعماله فمآله إلى النار بسبب بخله في الدنيا كما يشهد له قول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى ولنا بعده لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة أضواء البيان قوله تعالى إن علينا للهدى فيه للعلماء أوجه منها أن معناه إن طريق الهدى دال وموصل علينا بخلاف طريق الضلال ومنها التزام الله للخلق أن عليه لهم الهدى وهذا الوجه محل إشكال إذ إن بعض الخلق لم يهدهم الله قال صاحب التتمة أذابه الله وقد بحث هذا الأمر الشيخ رحمه الله تعالى في دفع إيهام الاضطراب وبين أن الجواب عليه من حيث إن الهدى عام وخاص والله تعالى أعلم قوله تعالى وإن لنا للآخرة والأولى أي بكمال التصرف والأمر وقد بينه تعالى في سورة الفاتحة فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين أي المتصرف في الدنيا ثم قال بعده مالك يوم الدين أي المتصرف في الآخرة وحده كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وهذا كدليل على تيسيره لعباده إلى ما يشاء في الدنيا ومجازاتهم بما شاء في الآخرة قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى واللظى هو اللهب الخالص وقد وصف النار هنا بقوله تلظى مع أن لها صفات عديدة منها السعير وسقر والجحيم والهاوية وغير ذلك وذكر هنا صنفا خاصا وهو من كذب وتولى كما تقدم في موضع آخر في وصفها أيضا بلظى في قوله تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى ثم بين اهلها بقوله تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى وهو كما هنا فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وهو المعني في قوله قبله واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل كل منزلة تختص بصنف من الناس فاختصت لظى بهذا الصنف واختصت سقر بمن لم يكن من المصلين وكانوا يخوضون مع الخائضين ونحو ذلك ويشهد له قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما أن الجنة منازل ودرجات حسب أعمال المؤمنين والله تعالى أعلم قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى هذه الآية من مواضع الإهام ولم يتعرض الشيخ لها في دفع إيهام الاضطراب وهو أنها تنص على سبيل الحصر أنه لا يصل النار إلا الأشقى مع مجيء قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها مما يدل على ورود الجميع والجواب من وجهي الأول كما قال الزمخشري إن الآية بين حالي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين فقيل الأشقاء وجعل مختصا بالصلاة كأن النار لم تخلق إلا له وقال الأتقى وجعل مختصا بالجنة وكأن الجنة لم تخلق إلا له وقيل عنهما هما أبو جهل أو أمية بن خلف من المشركين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حكاه أبو حيان عن الزمخشري والوجه الثاني هو أن الصلاة الدخول والشي وأن يكون وقود النار على سبيل الخلود والورود والدخول المؤقت بزمن غير الصلاة لقوله في آية الورود التي هي قوله تعالى وَإِن منكم إِلَّا والدها. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجثية ويبقى الإشكال بين الذين اتقوا وبين الأتقى ويجاب عنه بأن التقي يرد والأتقى لا يشعر بورودها كمن يمر عليها كالبرق الخاطف والله تعالى أعلم ولولا التاكيد في آية الورود بالمجيء بحرف من وإلا وقوله كان على ربك حتما مقضيّة لولا هذه المذكورات لكان يمكن أن يقال إنها مخصوصة بهذه الآية وأن الأتقا لا يردها إلا أن وجود تلك المذكورات يمنع من القول بالتخصيص والله تعالى أعلم وفيه تقرير مصير القسمين المتقدمين من أعطى والتقى وصدق ومن بخل واستغنى وكذب وأن صليها بسبب التكذيب والتولي والإعراض وهو عين الشقاء وأنه يتجنبها الأتقى الذي صدق وكان نتيجة تصديقه أن أعطى ماله وجعل إتيان المال نتيجة التصديق أمر بالغ الأهمية وذلك أن العبد لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض لأن الدنيا كلها معاوضة فالمؤمن المصدق بالحسنى يعطي وينتظر الجزاء الأوفى أما المكذب فلم يؤمن بالجزاء آجلا فلا يخرج شيئا لأنه لم يجد عوضا معجلا ولا ينتظر ثوابا مؤجلا ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أي برهان على صحة الإيمان بما وعد الله المتقين من الخلف والمضاعفة الحسنة وقوله يؤتي ماله له يتزكى أي يتطهر ويستزيد إذ التزكية تأتي بمعنى النماء كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا رد على قوله تعالى قد أفلح من تزكى وعلى عموم قوله فأما من أعطى واتقى ولا يقال إنها زكاة المال لأن الزكاة لم تشرع إلا بالمدينة والسورة مكية عند الجمهور وإن قيل إنها مدنية فالصحيح الأول قال صاحب التتمة اذابه الله تنبيه قد قيل أيضا إن المراد بقوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي له يتزكى نازل في أبي بكر رضي الله عنه لما كان يعتق ضعفه المسلمين ومن يعذبون على إسلامهم في مكة فقيل له لو اشتريت الأقوياء يساعدونك ويدافعون عنك فأنزل الله الآيات إلى قوله وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وابتغاء وجه ربه هو بعينه قول الله تعالى وصدق بالحسنى أي كان فعله لوجه الله ويرجو به الثواب من الله وكما تقدم فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن صورة السبب قطعية الدخول فهذه بشرى عظيمة للصديق رضي الله عنه بقول الله تعالى ولسوف يرضى فهو في غاية من التأكيد من الله تعالى على وعده إياه رضي الله عنه وأرضاه وذكر ابن كثير رحمه الله أن في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد قال نعم وأرجو أن تكون منهم انتهى قال المؤلف أذابه الله في قوله تعالى سوف يرضى ذكر ابن كثير إجماعا مفسرين أنها في أبي بكر رضي الله عنه وذلك أعلى منازل البشرى لأن هذا الوصف بعينه قيل للرسول صلى الله عليه وسلم قطعا في السورة بعدها سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فهو وعد مشترك للصديق رضي الله عنه وللرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أسند العطاء فيه لله تعالى بصفة ربوبية بقوله ولسوف يعطيك ربك كما ذكر فيه العطاء مما يدل على فضله على غيره صلى الله عليه وسلم ومعلوم بالضرورة أنه عليه الصلاة والسلام له عطاءات لا يشاركه فيها أحد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء مرة أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته